المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفى لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفى لنا ya ha I'm